فَأَمَّا مَنْ نُوتَ يَكْتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أَمْ قُرِئَ كِتَابُهُ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِنْشَةٍ وَاضِحَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ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 يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية غذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 وَصِيمٌ بِمَا تُبَشِّرُونَ وَمَا لَا تُبَشِّرُونَ إِنْ هُوَ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ولو تقول علينا بعض لطاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فَمَا منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة لي متقين وإنا لنعلم أن منكم وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثَلَاثَائِلٌ بِعَذَابٍ مرافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أصبر صبرا جميلا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 يَا وَيْلُ الْمُجْرِمِينَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ الَّتِي تُقَوِّيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فأوعى إِنَّمَا يُسَارَخُ لِقَالُوا عِنْدَ مَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ خَيْرٌ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ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 وما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ